بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسطى من عين آنية ليس لهم طعام إلا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 سرور مرفوعة وأكواب موضوع ونملق مصفوفة وزرابي مبثوثة أ فلا ينظر. كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكِّر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب بل أكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم